الى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا الى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نشيد عاليا بنيا نبيء في سبيله أرواحنا إلى الجهاد فالجهاد ضربنا به يعود يا رجال عزنا إلى الجهاد فالجهاد ضربنا به يعود يا رجال عزنا وبالجهاد الحق يالصوتنا فهو الطريق كي يعود مجدنا فهو الطريق كي يعود مجدنا إلى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا إلى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نشيد عاليا بنياننا نبيع في سبيله أرواحنا إلى الجهاد فاستعد إخوتي لكي تسود يا شباب أمتي إلى الجهاد فاستعد إخوتي لكي تسود يا شباب أمتي فصيحة التكبير تلك نغمة فكبروا لأننا في غفلتي فكبروا لأننا في غفلتي إلى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا إلى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نجيد عاليا بنيانا نبيع في سبيله أرواح إلى الجهاد راكبا ومسيا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 لكي نشيد آليا منياننا نبيع في سبيله أرواحنا إلى الجهاد لا نهب المعتدِي فبالرسول والصحاب نقتدي إلى الجهاد لا نهب المعتدِي فبالرسول والصحاب نقتدي خمدو إلى الهاجَّة لا ترددِي فإنكم ما لعذاب موعدِي فإنكم ما لعذاب موعدِي إلى الجهاد الحقيقة لكي نعيد إخوتي أمجادنا إلى الجهاد الحق يا رجالنا لكي نعيد إخوتي أمجادنا لكي نشيد عاليا ريالنا نبيع في سبيله أرواحنا نبيع في سبيله أرواحنا نبيع في سبيله أرواحنا